وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم مع انذار قومهم مع انذار قومهم, مع إنذار قومهم. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله تعالى وبعد بدء الاستماع والحضور الكرام أيها المسلمون اخي وحدت على تفقه بعد ذلك يجب اولا ان نتاكد لكن محمد ولازال ما بعد الفاتحين الذين قال ان في هذا الليل وقول العارض مكتوب لله العظيم في ما قد في هذا من الله عليه في عليه الذي عامله الله بعد على النبي صلى الله عليه وسلم في مراده وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء. ولازم أن يكون ما بعدها مرتبق بما قبلها بالفا ولكن لضرورة الوزن. حذف الفاء نعم فلا يقال أما بعد فكذا وبعد فكذا لكنه ينكسر عليه الوزن فللضرورة قال من يريد الله العظيم به ففي هذا البيت حس لطالب العلم على الطلب وتحريض له عليه وذلك بذكره رحمه الله تعالى للعلامات التي تكون مستجلبة لهمته وباعثة لجده واجتهاده فمن العلامات أن من أراد الله به خيرا وفقه للفقه فإذا سمع الإنسان مثل هذا اللفظ فإنه يحرص على أن يكون من أهل هذه العلامات أليس كذلك؟ فإن أهل العلم وطلبة العلم هم خيار الناس أهل العلم العلماء وطلبة العلم هم خيار الناس فإذا ذكر للعاقل أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين فإن ذلك يستبعث، فإن ذلك يستحثهم متى؟ ويبعث فيه الشوق إلى أن يتفقه في دين الله جل وعلا حرصا على أن يكون ممن أراد الله به خيرا. وسمعنا بالأمس حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا. في أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي ولا تزال أمة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وفي لفظ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وفي لفظ آخر لا تزال طائفة وهو المشروح نعم وهذا أيضا في الصحيح اللفظ الذي ذكرنا لا تزال أمة من أمتي موجود في الصحيح وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواطن من الصحيح فذكره في كتاب العلم وهو به أليق والحديث فيه أذكر وعند الناس تحت هذا الباب أشهر وذكره في كتاب الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله معطي أو يعطي كما في اللفظ الآخر وذكره أيضا في كتاب الاعتصام لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة فإن الفتن تنزل بأمة الإسلام ومع ذلك لا تزال الطائفة الناجية المنصورة قائمة بأمر الله جل وعز حتى مع وجود هذه الفتن لا تخل الأرض من قائم لله جل وعلا بحجة وهم أهل العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيان هذا ويحتمل أن تجتمع هذه الثلاثة المعاني كلها في العلم فقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقله في الدين هذا ظاهر وقوله وإنما أنا قاسم والله يعطي فالعلم هبة من الله جل وعلا لا يمكن أن يحصل فقط بالاكتساب ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى لمن وفقه ثم بجده وحرصه على تحصيل العلم وقوله لا تزال طائفة ظاهر في هذا الباب وهم أهل الآثار وحملة الأخبار كما قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهذا الحديث مشتمل على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى مشتمل على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى فينبغي للمؤمن أن يكثر من ترداده على إخوانه ليستحف سهممهم في هذا والفقه في الدين الفقه في الدين هو العلم ومعرفة الأحكام الشرعية وهذه اللفظة فقه لفظة فقه أو لفظة فقها مثلثة يقال فقهة وفقها وفقها فقها وفقها وفقها كل الثلاثة تمشي فيها فإذا قلت فقها بالضم بضم القاف فقها كما يقول الناظم ولا تغرنك يا من فقها فالفقه هنا بمعنى الفهم والعلم بحيث صار الفقه له سجية وفقها بالفتح إذا قلت فلان فقها يعني سبق إلى فهم الكلام قبل غيره تكلم العالم ففاقها ثلال الكلامة يعني سبق في فهم مراده قبل غيره وإذا قلت فقه إذا قلت فقه بالكسر يعني فهم ولم يستغلق عليه الكلام فهم مرادك لكن ممكن يكون الثاني وممكن يكون الثالث وممكن يكون الأخير أليس كذلك؟ فهو فهم لكنه لم يحصل له السبق فإذا فقه سبق في الفهم أما إذا قلت فاقها فمعنى ذلك أنه فهم وقد يكون ثانيا وقد يكون ثالثا وقد يكون أخيرا ونكر الناظم رحمه الله تعالى الخير تبعا للحديث لأنه أخذه من لفظا ليعمى فقال خيرا فالتنكير في لفظة خير تفيد العموم لقليل العلم وكثيره فمن ابتدأ في طلب العلم فإنه ينطبق عليه إن شاء الله أن الله أراد به خيرا ومن توسط فكذلك ومن انتهى والعلم بحر لا ساحل له لكن انتهى من أصول العلوم وأسسها وتوسع فيها ما يحتاج إليه فصار عالما فإنه يقال أيضا فيه إن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا والدليل على شموله لمن مبتدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فذكر عليه الصلاة والسلام الجزاء لمن ابتدأ في سلوكه في هذا الطريق وأيضا التنكير يفيد التعظيم وهذه فائدة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام خيرا من يرد الله به خيرا فإن هذا يفيد تعظيم العلم والمقام يقتضي هذا المقام يقتضي يقتضي تعظيم العلم ومفهوم هذا الحديث كما ذكرنا أن من لم يتفقه في الدين بمعنى يتعلم قواعد الإسلام ويعرف ما يتصل بها من الفروع ويعرف أحكام الحلال والحرام فإنه قد حرم الخير عافانا الله وإياكم من ذلك ولهذا جاء عند الإمام أبي يعلى الموصلي في آخر هذا الحديث زيادة ولكن سندها ضعيف تلكم الزيادة هي قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يتفقه لم يبال الله به ومن لم يتفقه لم يبال الله به هذه الزيادة سندها ضعيف اللفظ بهذه الزيادة في إسناده ضعف ولكن المعنى كما قال أهل العلم المعنى صحيح لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا يكون طالبا علما ولا فقه فيوصف حينئذ بأن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا ولم يبال به فوكله إلى نفسه نسأل الله العافية والسلامة وفي هذا الحديث فضل ظاهر لأهل العلم على سائر الناس وفيه أيضا بيان فضل التفقه في الدين على سائر العلوم بيان فضل التفقه في الدين طلب علم الشريعة التي يعرف بها ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز وما أوحاه إليه في سنته المطهرة هذا هو العلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يفقه في الدين ولهذا وجب على من يريد لنفسه الخير أن يسلك طريق تعلم العلم الشرعي من تعلم علوم الدنيا فقد حرم الخير وخيره إنما هو في الدنيا ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بتعلم العلم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه به في الدنيا ويرفعه به في الآخرة ولهذا سيأتي معنا قول الناظم قدم جوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم ففي هذا إشارة إلى أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بعلوم الشريعة والناس اليوم كثير منهم إلا من رحم الله بدأوا يقبلون على علوم الدنيا همتهم الوظائف ولو حسن العبد نيته وأخلص لله سبحانه وتعالى فيها لجاء الله له بالدنيا وهي راغبة فعليك يا عبد الله أن تخلص النية في طلب العلم لأنك حينئذ إما أن تكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون وارثا لغيره فاختر لنفسك إما أن تكون وارث لأرسط طاليس صاحب المنطق ونحوه وإما أن تكون وارث للميكانيكي فلان ونحوه وإما أن تكون وارث لصاحب الذرة والنملة ونحوه وإما أن تكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولينظر طالب العلم نظرة متأمل متفحص متدبر في هذه اللفظة لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورث الدنيا وإنما ورث الدين الذي تقوم به الدنيا وتصلح به الآخرة فيا عبد الله لا تقدم على علوم الدين شيئا وفي البيت الثاني وهو قول الناظم رحمه الله وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم. هذا البيت فيه إشارة للآية الكريمة في سورة التوبة في سورة التوبة وهي قول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون جاء عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنهما أنه قال كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ومصداق هذا ما جاء في الصحيح أيضا الصحيح من حديث وفد عبد القيس ومن حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنهم جميعا فحديث مالك وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شبيبة متقاربون وحديث وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله إن, بي إن بيننا وبينك هذا الحي من مضى وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا فمرنا بأمر فصل جزل نأمر به من وراءنا من وراءنا وفد عبد القيس من بلاد هجر فالشاهد يقول ابن عباس كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نقول لعشائرنا إذا قدمنا عليهم قال رضي الله عنه قال فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبعثهم إلى قومهم ينذرونهم ربهم حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه، حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، يعني بما سيلاقونه مما من أذية أقوامهم إذا هم رجعوا إليهم بهذا الدين الذي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموه. قال فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة وهذه الآية في أظهر التفسيرين فيها أنه لا يجب على المؤمنين أن ينفروا كافة للقتال وإنما يكتفى فيه من كل طائفة ومن كل فخذ من كل عشيرة بجماعة يحصل بهم المراد والباقون يتفقهون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى أقوامهم معلمين قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية بيان أن طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل يقول القرطبي عند هذه الآية في تفسيره فيها بيان فضيلة العلم وأن فضيلته عظيمة ومرتبته شريفة لا يوازيها عمل وفعلا العلم أفضل من التطوع بالجهاد في سبيل الله جل وعز أفضل من التطوع بالجهاد في سبيل الله جل وعز ويقول أيضا وهذا يعني هذه الآية تقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه. وصدق رحمه الله تعالى فإن طلب العلم على قسمين إما أن يكون من فروض الأعيان وإما أن يكون من فروض الكفايات ففروض الأعيان ما لا يقوم دين المرء المسلم إلا به كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الواجب تعلمه من العلم فقال ما لا يصح دينه إلا به نحو صلاته وصيامه وزكاته ونحو ذلك هذا من العلم الواجب الذي لا ينوب فيه أحد من أحد, عن أحد فلا بد أن تعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة الخالصة من الشرك فتعرف التوحيد وضده ثم تقبل بعد ذلك على أركان الإسلام فتعرف الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بها من أمر الطهارة وتعرف أيضا الصيام وأحكامه وتعرف الزكاة إن كنت ممن تجب عليه الزكاة وأحكامها والحج إن كنت ممن يجب عليه الحج وأحكامه فهذا من فروض الأعيان التي لا بد للمسلم من أن يتعلمها ويتفقه فيها وما أكثر الجهل عند الناس اليوم في مثل هذا فلو عددتم الآن ما تسمعونه في القنوات من السؤال عن أمور الدين وما تسمعونه في الإذاعات من السؤال عن أمور الدين وقارنتموه بشريحة واحدة فقط وهي ما يتعلق بالأسهم والشركات والمعاملات البنكية لوجدتم العجب العجاء فتجدون أن كثيرا من المسلمين منصرفين إلى ما يتعلق بالدينار والدرهم ومقصرين فيما يتعلق بأمر الدين الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة فالواجب على العبد أن يغفل عن هذا الجانب وعليه أن يستفيد من وقته بقدر استطاعته، فما وجب عليه عينا قدمه، ثم إن وجب وجد بعد ذلك عنده قوة ومقدرة انتقل إلى الكفايات وفروض الكفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وذلك كأمور الحدود وأمور الخصومات وأمور القضاء ونحو ذلك من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. ولهذا يقول الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى عند هذه الآية يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا في قتال عدوهم لأنه يحصل لهم بذلك مشقة يحصل لهم بذلك مشقة وتفوت به كثير من المصالح الأخرى إذا ذهب الناس كلهم للقتال حصل بذلك مشقة على الناس فقولوا للذين يقولون الآن إن الجهاد فرض على جميع الأحياء من المسلمين إذا تعطل مصالح المسلمين تعطل معايشهم هذا ما هو صحيح لأن الله جل وعلا يقول فيه فلولا نفر من البلدان والقبائل والأفخاذ طائفة يحصل بها المقصود أما الباقون فيبقون لتفقوا في دين الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ويعلمون ففي هذا فضيلة للعلم وأهله وخصوصا الفقه الذي هو الثمرة من النصوص الفقه هو الثمرة من النصوص وأيضا في الآية حسن على نشر العلم وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ففي هذا دلال على أن من تعلم العلم فعليه أن ينشره بين الناس ويبثه بين العباد وينصح لهم في هذا الباب فإن انتشار العلم عن العالم من بركته انتشار العلم عن العالم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 التي تنال الإنسان بعد وفاته وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته للناس إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجفال وتنبيه الغافلين وتعليمهم ما لا يعلمونه أي مصلحة في هذا العلم وأي منفعة للمسلمين وأي نتيجة وثمرة من علم هذا العالم بل غايته غايتة يموت ويموت معه علمه وثمرته يموت معه علمه وثمرته معشر الإخوان يقول الله جل وعلا هنا وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم فلا بد معشر الإخوة من التعليق من تعلم وعلم وانتفع وحصل لابد عليه أن يعود إذا ما عاد أن يعود معلما ما يعود كسلانا لا يعود معلما ناشرا للعلم في قومه فإنه إذا لم يقم بذلك فهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله سبحانه وتعالى علما ومنحه فهما لكنه قصر في القيام بحقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله سبحانه وتعالى حسه على النفور في طلبه وأوجب عليه أيضا وحسه على على النشر له بعد عوده إلى قومه فإذا رأيتم طالب العلم يتعلم ثم يعود إلى قومه ولا يقوم فيهم بما تعلم لا يقوم فيهم ما هو يقوم لكنهم ما يقبلون لا هو لا يقوم فيهم فإن هذا من علامات الحرمان هذا من علامات الحرمان لأنه بعد مدة من الزمان سيعود مثله عاميا إلا أنه يطرأ ويكتب وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعمي النعم النعم نعم يكفيك في ذاك أولى سورة في ولا من يكفيك في لا يكفيك من ذاك يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم الله أكبر يقول الناظم رحمه الله تعالى وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يعني نعمة العلم يكفيك إذا تبغى أن ترى هذه المنن وترى هذه الآيات التي جاءت فيها يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت يعني أول سورة على نبيك أعني سورة القلم فيشير الناظم رحمه الله في هذين البيتين إلى عدد من الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فهذه نعمة على جميع بني الإنسان هذه النعمة على جميع بني الإنسان امتنى الله سبحانه وتعالى بها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد ومع الإيجاد جعل هذه الأمور الثلاثة وهي السمع والبصر والأفئدة فخص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها لأنها مفتاح لكل علم خص هذه الأجزاء الثلاثة قال الله خلق والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بقية الأعضاء كلها فيها لله سبحانه وتعالى منا عظيمة لكنه خص هذه الثلاثة الأعضاء لشرفها لأنها مفتاح لكل علم فلا وصل للعبد علم إلا من هذه الطرق الثلاثة فلا يصل للإنسان علم إلا من هذه الطرق الثلاثة فالسمع, فالسمع تسمع به وقدمه لأن الكفيف قد يتعلم أليس كذلك قد لا يكتب ولكنه يؤتيه الله جل وعلا من الحفظ ما يقوم مقام حفظ الكتبة بل وربما زاد عليه بل وربما صحح الكاتبون على حفظه فقدمه الله جل وعلا ومن أجلة يعني هذا من كلام العرب الشائع والأذن تعشق قبل العين أحيانا يعني تجد الشاعر أعم كفيف ولكن يتغزل ويصفه وما رأى شيء يولد ربما أعم فقدم الله سبحانه وتعالى السمع قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون فالسمع باب من أبواب التعلم والبصر باب من أبواب التعلم والفؤاد ملاك ذلك كلي، ومن ذلك أيضا ما أشار إليه الناظم بقوله يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم فهذه أول سورة أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حينما كان كما في حديث عائشة حينما كان في غار حراء عليه الصلاة والسلام فقد كان يتحنث في هذا الغار يخلو الليالي ذوات العدد عن قومه ويخرج إلى هذا الغار يتعبد فيه قبل أن يوحى إليه يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد حتى فجأه الحق ذات ليلة فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فضمه ثم قال له اقرأ حتى بلغ منه الجهد ما بلغ ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقاري ثم ضمه الثاني قال اقرأ قال ما أنا بقاري ثم الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلأ فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الصورة أنزل منها هذه الآيات أول ما أنزل وهي التي نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام فأول ما نزل من القرآن في النبوة اقرأ وأول ما نزل في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنزل ولذلك عندنا أول ما يعلم الطالب في كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل أنبئ بقرة وأرسل بالمدثر مكث في مكة ثلاثة عشر عاما وفي, مك وفي المدينة عشر سنين ونبئ وعمره أربعون وتوفي وعمره ثلاث وستون هذا يحفظه الطلب عندنا أول ما تفتق أسماعهم فالجمع بين أقوال للعلم العلم في الخلاف أول سورة نزلت المدثر أو أول سورة نزلت اقرأ كما هو معلوم عند أهل علوم القرآن الجمع بينهما بأن أول ما نزل في النبوة اقرأ نبئ بذلك وأرسل بالمدثر لأنه بعد ذلك عاد ترتعد فرائصه زملوني زملوني ثم مكث مدة ثم بعثه الله رسولا وأمره بأن ينادي في قومه بقوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات فنبئ بقرة وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهذا الشرف العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى به كما قال الله جل وعلا ألم يجدك ها يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ومعنى ضال يعني لا علم عندك ليس معنى كظلال الجاهليين كما قال بعض من لم يفهم ولم يعرف العلم لا وإنما ظال يعني ما عنده شيء من العلم كما قال الله جل وعز في الآية الأخرى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذه السورة منوهة بشرف العلم وكذلك سبحانه وتعالى لما قال لرسوله يا أيها المدسر قم فأنذر هذا بعد العلم ولا لا بعد العلم بعد العلم فإنه أول ما نبئ بهذه الآيات ثم مكث يوحى إليه ثم جاء بعد ذلك الأمر بأن يصدع بالدعوة بين ظهراني قريش نعم كذاك في عدّة الآلاء كذاك العدة. كذاك في, في عدّة في عدّه الآلاء قدمه تشكيل عندنا نعم كذاك في عدّه الآلاء قدمه ذكرًا وقدمه في سورة النعم نعم كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم نعم يعني لما عد الله سبحانه وتعالى النعم على عباده التي انتن بها قدم العلم ففي هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى أن الله جل وعز له على العباد آلاء ونعم كثيرة ولكنه لما جاء يعددها بدأ بما؟ بنعمة العلم فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأول ما بدأ بماذا بدأ سبحانه وتعالى مستفتحاً الصورة باسمه الرحمن الدال على سعة الرحمة وهذه هي الرحمة العامة للمخلوقات عاقلها وغير عاقلها فإن لفظ الرحمن مختص بالله جل وعلا وهو واسع الرحمة ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك علم القرآن فأول نعمة عدها وامتن بها علينا إيش تعليم هذا القرآن تعليم هذا القرآن تعليم ألفاظه وذلك بحفظه وتعليم معانيه وذلك بتفهمه وتدبره وهذا أعظم منة وأكبر نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني الإنسان لماذا؟ لأن هذا القرآن هو مصدر مصدر الخير لهم في الدنيا والآخرة فأنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين بأحسن نظام وأحسن لفظ مشتمل على كل خير وحاسن عليه مبين للشر وزاجن عنه فحينما خلق الإنسان علمه البيان علمه النطق خلقه إنسانا قويما كامل الأعضاء حسن الخلقة كما قال الله سبحانه وتعالى في صورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الآيات فخلقه في أحسن صورة ثم امتن عليه بما سبق ذكره آلفا بأن جعل له السمع والبصر والفؤاد ليتعلم وفضله بسبب ذلك على سائر الحيوانات فإن سائر الحيوانات لا تبين عما في نفوسها والإنسان علمه الله جل وعلا البيان أي علمه النطق عما في ضميره والتعبير عنه وهذا شامل للتعليم النطقي وللتعليم التعليم الخطي علمه البيان شامل للتعليم النطقي وشامل للتعليم الخطي فإنه كله من البيان قال الله جل وعلا علمه البيان يشمل البيان النطقي بحيث تنطق وتبيح بما في ضميرك وما في مكنون فؤادك تخرجه وإذا حرمت هذه الوسيلة فيبقى عندك إيش؟ الكتاب الخط وسبق معنا بالأمس والخط بالقلب من علم الناس ما لا يعلمون ولا لا أليس كذلك من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم أي وعلمهم الخط بالقلم فإذا معنى البيان النطقي والبيان الخطي فعلمه البيان تشمل لهذين الأمرين جميعا كما قال ذلك علماء التفسير الذين يغوصون في المعاني ويستخرجون المكلونات حينما تراجعون كتب التفسير لا تجد إلا القليل منها الذي يذكر مثل هذا وكذلك جاء في سورة النحل التي أشار إليها بقوله وقدمه في سورة النعم وهذا الاسم مأخوذ من قوله جل وعلا في سورة النحل والأنعام خلقها لكم فيها دفع الآيات فالله سبحانه وتعالى قدم أيضا نعمة البيان وامتن بها على الإنسان فقال سبحانه وتعالى في سورة النعم في سورة النعل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والمعنى على أحد التفسيرين في الآية أنه سبحانه وتعالى امتن على الإنسان حيث خلقه من نطفة ولم يزل ينقله من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة حتى صار عاقلا كاملا في عقله متكلما ناطقا ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل ويبين عن مراده وإذا كان كذلك فليشكل العبد ربه سبحانه وتعالى حيث جعله خصيما مبينا يخاصم عن نفسه ويبين حجته ويبين حجته وقلنا على أحد التفسيرين في هذه الآية وهناك تفسير آخر أن هذا من قبيل الذب وهو الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم أوجده ومتعه بهذه النعم ليعبده سبحانه وتعالى فإذا به يكفر به ويجادل ربه ويجادل ربه واستظهر هذا المعنى كثير من المفسرين ولكن هذا المعنى الثاني أيضا صحيح والآية تحتمله وقد ذكره أيضا جمع من المفسرين فالشاهد قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفته فإذا هو خصيم مبين يخاصم حتى يأخذ حقه ويبين حجته التي يريد أن يدلي بها وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فالأبكم لا يبين الأبكم لا يبين فيغلب ولا لا يغلب بينما المتكلم, المتكلم يبين حجته ويدلي بها عند ان خصم وخاصم فيظهر إذا كان قويا في الحجة فلا يؤخذ له حق فلا يؤخذ له حق وهذا من فضل الله جل وعلا ولو شاء لجعله أبكم لا يبين شيئا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستخدم هذا البيان في أخذ الحق لا في الاعتداء على الخلق وقوله رحمه الله تعالى قدمه في سورة النعم يعني أنه قبل أن يذكر بقية النعم التي انتن بها ومنها بعد هذه الآية مباشرة قوله جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها منافع نعم لكم فيها دفء نعم هذه النعم كلها جاء النعم جاء بها كلها بعد النعمة الأولى فلما قدمت هذه النعمة دل ذلك على أنها أعظم من غيرها لما لأنها أجل لأنها أجل فالإنسان قد يصبر على شيء من النقص في النعم الأخرى لكنه لا يصبر على ذهاب نعمة البيان لا يصبر على ذهاب نعمة البيان فذهاب نعمة البيان نقص ولذلك جاء في هذا العصر الحاضر من التعليم ما يسمونه بتعليم إيش؟ ها؟ لا يا جماعة تعليم المعوقين ولا لا الذين لا ينطقون وهم البكم وغالبا هناك تلازم بين الصمم والبكم فتجده لا يستطيع فيه يتخاطب في هذا الوقت صار بالإشارة نعم ليعوض عن نفسه ما فاته ولكن مع ذلك يبقى محروما من هذه النعمة العظيمة فالذي أوصل الإنسان إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة إلى أن يصل إلى شيء منها هو الذي يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها فالمعنى حينئذ الواجب على العبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيخلص له بالعبادة وأن يستغل هذه النعمة نعمة البيان التي آتاه الله جل وعلا إياها فيستخدمها في طاعة الله وأفضل ما تستخدم فيه تعلم العلم الشرعي نعم. وميزه الله حتى لا ما فيها عندك ها؟ عندكم ها؟ فيه؟ لا ما فيها. وميز الله حتى في الجوارح ما نعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم منها يعلم نعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها. يعلم من عن باغ نعم. هذا, هذا البيت أراد به الناظم رحمه الله تعالى الإشارة إلى أن العلم يرفع صاحبه هذا البيت أراد به الناظم رحمة الله عليه الإشارة إلى أن العلم يرفع صاحبه ولو كان وضيعا ولو كان وضيعا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 واتقوا الله إن الله سريع الحساب واتقوا الله إن الله سريع الحساب ففي هذه الآية بيان لفضيلة العلم وأنه يرفع صاحبه ولو كان وضيعا حيث إن الجارح المعلم الجارح المعلم بسبب العلم ارتفع كيف ارتفع ارتفع إلى أن أبيح صيده أن أبيح صيده والجاهل من الجوارح بالتعليم لا يباح صيده الجاهل من هذه الجوارح بالتعليم لا يباح صيده فحتى في الحيوانات ارتفع المعلم عن الجاهل فكيف في بني الإنسان يا معشر الإخوان؟ كيف في بني الإنسان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب كما جاء في سورة الزمر عمّاً هو قانت آناء الليل ساجد وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب فالمعلم من الحيوانات يرتفع عن غير المعلم فكيف في بني الإنسان لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ففي هذه الآية بيان لفضيلة العلم وإليها أشار الناظم بقوله في هذا البيت وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشمين يعني المعلم من الكلاب يختلف عن غير المعلم وسيأتي معنا بيانه المعلم من الصقور يختلف عن غيره المعلم من الفهود يختلف عن غيره وهكذا ففي هذا بيان عظيم لمنزلة العلم وأنه يرتفع به صاحبه ولو كان وضيعا فالآية يخبر الله جل وعز فيها أنه أحل لعباده الطيبات من الأطعمة وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر معها في البدن والعقل هذه هي الطيبات حدها العلماء تفسير الطيبات التي جاءت في الآية هنا قل أحل لكم الطيبات حدها العلماء بأنها ما فيه نفع للإنسان هذه هي الطيبات ما فيه نفع للإنسان أو لذة له من غير ضرر في بدنه وعقله الطيبات إذن ما حوت هذا ما فيه نفع للإنسان ولذة من غير ضرر في بدنه وعقله فالخنزير يضر في البدن والخمر تضر في العقل أليس كذلك والسموم تضر في الأبدان والمخدرات تضر في الأبدان وهكذا كل ما شئت فإذن الطيبات حدها أهل العلم بهذا ما فيها نفع للإنسان أو لذة من غير ضرر عليه في بدنه أو عقله فدخل في هذا جميع أنواع الأطعمة من حبوب وثمار وجميع أنواع الأطعمة التي في البراري تنبت من غير استنبات لها كالكمأة ونحوها. ودخل في ذلك أيضا جميع الحيوانات حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم كالسباع والخبائس فهذه كلها من الطيبات ولذلك دلت الآية بمنطوقها على هذا وبمفهومها على تحريم إيش أحل لكم إيش الطيبات المفهوم بالعكس حرمت عليكم الخبائث فهنا هذه الآية لها دلالتها منطوق ومفهوم فالمنطوق حل الطيبات والمفهوم حرمة الخبائث كما صرح به جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فقوله سبحانه وتعالى وما علمتم أي أحل لكم ما علمتم من الجوارح أكل ما صادته هذه الجوارح التي تعلمونها وفي هذه الآية تنبيه على عدة أمور الأمر الأول لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته الواسعة بهم فيها عدة أشياء غير العلم سيأتينا العلم منها لكن فيها عدة أشياء فمن هذه الفوائد لطف الله جل وعز بعباده ورحمته بهم حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم جل وعلا ما لم يذكوه مما صادته هذه الجوارح وكما قلنا لكم الجوارح يراد بها الكلاب والفهود والطيور كالصقور ونحوها مما يصاد به ويصيده هو إما بنابه وإما بمخلبه وفيها أيضا اشتراط أن تكون هذه الجوارح معلمة اشترط أن تكون هذه الجوارح معلمة فكما أنه يشترط أن لا يفتي في الشرع إلا العالم الذي عنده علم فكذلك يشترط فيما يباح أكل صيده أن يكون معلمة فإذا أنسك عليك غير المعلم تأكله يحرم عليك فكذلك يحرم عليك أن تستفتي الجاهل ويحرم على الجاهل أن يفتي في دين الله جل وعلا وهذا مأخوذ من هذه الآية فيشترط أن تكون هذه الجوارح معلمة لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم والمراد بالتعليم ما يعد في العرف تعليما المراد بالتعليم ما يعد في العرف عند الناس أهل الصيد ما يعد عندهم تعليما وقد حده العلماء بثلاثة أوصاف بأن يرسل الجارح إذا أرسل يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا أمسك وإنما يمسك لصاحبه وإنما يمسك لصاحبه فالأولان الوصفان الأولان وهما قولهم أن يرسل إذا, استرسل إذا أرسل أو يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر هذا هو التعليم مأخوذ من قوله وما علمتم والثالث الوصف الثالث وهو أن يمسك لصاحبه قوله تعالى مما أمسكنا عليكم فإذا أكل فإنه حينئذ يدخل الإنسان الشك في أنه ما أمسك ذلك الجارح على صاحبه ومعلمه الذي أرسل وإنما قد يكون أمسك لجوعه لشهوته فيأكل فحينئذ لا تأكل أنت منه وفيها اشتراق أن يكون هذا المرسل مما يجرح من الكلب والطير وفيها فضيلة العلم كما تقدم وفيها فضيلة العلم كما تقدم حيث رفع الله هذه الكلاب وهذه الجوارح من ذوات الأنياب وذوات المخالب والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال إذا أرسلت كلبك المعلم نعم إيش؟ وسميت الله فكل فهذا الكلب المعلم وهذا البازي أو الصقر أو الشاهين المعلم إذا أرسل وجرح وأمسك عليك وذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز لك أن تأكل وفيه أيضا بيان فضيلة العلم من ناحية أخرى وهي أن فم الكلب ولعابه نجس وإذا أمسك عليك في الصيد فقد أباح الله لك وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تأكل ولم يذكر غسله وهذا بفضل العلم وهذا بفضل العلم فلو أكل فلو أمسك الكلب غير المعلم لكان الممسوك به لا يجوز لك أكله وفيه نجاسة ومع ذلك الكلب الآخر هو مثل الأول كلب لكنه معلم ويخلش بمخلبه ويعض بسنه ونابه فإذا عض وقطع وأفر الدم وأمسك عليك فلك أن تأكل ولم يذكر الله جل وعلا في هذه الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك أن تغسل ما وقع من هذا اللحم في فم الكلب مع أن اللعاب قد جاء فيه النص نعم إذا ولغ الكلب في إنا أحدكم فليغسله كم سبعا وليعفره إحداهن بالتراب وهذا دليل على غلظ نجاسة الكلب وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب وسائر الأجزاء قيسة تبع وميتة وجزء حي قطع فهذا النجس ينقلب هنا بفضل العلم وبسبب العلم يتحول إلى طاهر فما ذكر الشارع صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله في هذه الآية أنه يجب عليك أن تغسل محلا فمن الكلب مع أنه يباشر بلعابه هذا الحيوان الممسوك فهذا فيه أيضا فضل العلم فقد ارتفع بالكلب من النجاسة هنا إلى الطهارة هنا وأيضا احتج بهذه الآية عند طائفة من العلم على جواز بيع الكلب على جواز بيع الكلب وأنه لا يمكن أن تأتي هذه الكلاب المعلمة إلا بثمن من أين تأتي بها إلا بثمن نعم، فاستثنوها لأنها خرجت من عموم ما نهي عنه من اقتناء الكلاب من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم كم نعم إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فهذا استثني من هذا النهي ومن هذا الخسران في الأجر لأجل ماذا؟ لأجل ما شرف به من العلم وإن كان حيوانا مهينا نجسا وهو من أنجس الحيوانات وأخسها لكنه ارتفع هنا ولا يحصل لمن اقتنى كلب الصيد هذا الوعيد ولا ينطبق عليه هذا الوعيد وأيضا فيه جواز اقتناء كلب الصيد جواز اقتناء كلب الصيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعته من اقتنى كلبا فلا يدخل في هذا الوعيد لأن حاجته إليه ماسة فإذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع فإنه لا يدخل تحت هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعليم ذاك في الصيد وهذا في الحراسة ومن هنا ذكر بعض العلماء المعاصرين كالشيخ العلامة الفقيه المحقق المدقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا جاز اقتناء الكلب لأجل الصيد ولأجل حراسة الماشية فلا أن يقتنا لحراسة الإنسان إذا احتاج إليه من باب أولى فإن حفظ الإنسان أولى من حفظ الماشية وهذا متى إذا كنت في مكان مخوف تحتاج فيه إلى الكلاب. لتحميك بأمر الله سبحانه وتعالى فحماية الإنسان أولى وأقدر فهو من باب قياس الأولى ومثله هذه الكلاب التي يسمونها الكلاب البوليسية يعني الكلاب العسكرية حق الشرط نعم حق الشرط الأمنية فهذه ارتفعت لأجل ماذا ارتفعت بالعلم يا عباد الله وفيه أيضا من الفوائد أن الاشتغال بتعليم الكتاب الكلاب والطيور لأجل هذا الغرض ليس من اللهو ليس من اللهو المنهي عنه تعليم الكلاب والطيور نوات المخالب لأجل هذا الغرض الصحيح ليس من اللهو المنهي عنه لأنه لا يمكن أن تمسك إلا إذا علمت تمسك عليك وأن تسترسل إذا أرسلت وأن تنزجر إذا زجرت إلا إذا, إذا علمت ففيه أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ونحوهما ليس مذموما لهذه الأمور التي ذكرنا وفيه اشتراط التسميع عند الإرسال وفيه اشتراط التسمية عند الإرسال وبهذا نختم حديثنا على هذه الأبيات المقررة في هذا اللقاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول أن قولهم صحاحه الحاكم وافقه الذهبي هي مقولة غير صحيحة ويوجد كتاب باسم النقد الجليل لمقولة صحاحه الحاكم وافقه الذهبي ما رأيكم فيه؟ أنا لا أعرف هذا الكتاب وما سمعت به إلا الآن وعلى كل حال لم يزل العلماء قديما وحديثا منذ عصر الحاكم وهم يقولون صحاحه الحاكم ولما جاء الذهبي ولخص المستدرك في تلخيصه ووافق وخالف واعترض وتعقب وهم يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو تعقبه الذهبي وهذا معروف عند أصغر طلاب علوم الحديث نعم يقول ما الفرق بين قولنا في لفظ وقولنا في رواية هو هو في رواية وفي لفظ بمعنى وإنما هو تفن في العبارة نعم وهذا من سعة اللغة العربية والله الحمد نعم يقولون بما تنصح به البد... بإرشاد الساري أم فتح الباري لا أنا أنصح بالعمدة وشروحها والبلوغ وشروحه للمبتد ثم بعد ذلك ينتقل فيقرأ في النيل وفي الفتح والفتح كما قيل لهجرة بعد الفتح نعم يقول ما أفضل طبعة موجودة لفتح الباري الآن هل هي طبعة الفريابي أم دار السلام ما أعرف لا هذه ولا هذه ما رأيتها لأن المطابع لا نلحق اليوم بها مطابع تطبع ومكاتب تبلع وجيوب تدفع وما عد هناك أمكنه والقراءة قلت وكما قال القائل ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراها يقول هل يمكن طلب العلم من الكتب والأشرط وذلك في حالة عدم توفر العلماء في بلده في بلده نعم إذا كان لا يستطيع الخلوص لأهل العلم والآخذ عنهم والاستفادة منهم فلا أقل من أن ينوب. وأن يسد الخلل لأن يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذه التسجيلات التي تصله على الأنواع الأخرى غير الكاسيتات ما أدري إيش أسماءها الجديدة أنواع متعددة وإن حصل عن طريق الشبكات هذه التي يكون السؤال فيها والتعليم فيها مباشر فهذا أيضا أرفع حالا لأنه يجيب على إشكاله في حينه ولكن يبقى الجلوس بين يدي أهل العلم لا يستغنى عنه بحال من الأحوال لأنه يتأدب بين أيديهم ويهتدى بسمتهم قبل أن يسمع من قولهم نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الأشعار في خطبة الجمعة قراءة الشعر في الخطبة لا بأس به إذا احتاج إليه إذا احتاج إليه ولكن أن يكون الشعر ذا فائدة كتذكير بالآخرة وحث على الإقبال عليها وانصراف عن الدنيا أو ما يحث على كرائم الأخلاق ومحاسنها ألا بأس به لكن لا يكثر منه فإن الشعر كما جاء معنا بالأمس في الحديث الحسن كلام الشعر كلام كبقية الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد به في خطبه عليه الصلاة والسلام فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يسمع الشعر لكنه كان لا يقوله وإذا قاله كسره ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر ثم ذكر بيت لبيد على كل شيء فقال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صدق الله علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر نعم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فإني معكم من المتربصين وما هو بقول شاعر كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى نعم يقول ما الفرق لأنه بين... لم يقم هناك مانع من أن يذكر لم يأتي به نص يمنع ذلك نعم يقول ما الفرق بين الخلق والإيجاد الخلق والإيجاد هما بمعنى هما بمعنى نعم يقول هل ذكر ركوب الدابة يقال في السفر فقط؟ لكنهم خصوا الخلق بما بالحيوانات المتحركة ذوات الأرواح سواء كانت ناطقة أو غير ناطقة والإيجاد لما حصل من المخلوقات الأخرى كالجبال وكالبحار وكالقفار ونحوها والأشجار والثمار ونحوها. هذه كلها من مخلوقات الله لكن يقول فيها أوجدها الله سبحانه وتعالى وإلا ما بمعنى نعم يقول هل ذكر ركوب الدابة يقال في السفر فقط أم يقال في كل ما يركب الإنسان الدابة الظاهر الدابة. من الحديث أنه في السفر دلالة النص على أنه يقوله في السفر ما هو يقول في داخل البلد ولا يقول إذا ركب المصعد وإنما يقوله إذا سفرا كان عليه وسلم إذا أراد سفرا نعم يقول هل كلمة آمين تقال بعد قراءة الفاتحة مطلقا أم هي خاصة في الصلاة فقط يعني في آمين في غير, الف... في غير الصلاة يؤمن لا هي في الصلاة ولا بأس أن يقولها في غير الصلاة لكن المراد بها هنا الذي جاءت به النصوص في الصلاة ولما كانت الفاتحة دعاء حسن بأن تختم بآمين وقد جاء أيضا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول هل فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين حتى يرتج المسجد حتى يرتج المسجد كما جاء ذلك في سبب داود وغيره نعم يقول هل تحية المسجد واجب بالنسبة لمن هو في المسجد وخرج منه للوضوء هل يصليها إذا رجع؟ نعم إذا خرج للوضو يصلي إذا رجع يقول فضيلة الشيخ ما هي أنفع وسائل والطرق لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنفع الطرق والوسائل للحفظ في القرآن وفي السنة أولا أن يتفرغ عن الشواغل وهذا بعد أن يطرح بين يده الله جل وعلا ويكثر من التضرع بأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيتفرغ أولا من الشواغل التي تشغله عن هذا ثانيا يختار الأوقات المناسبة له للحفظ ويقولون يقول أهل العلم وبالذات أهل الحديث أهل الحديث بالذات لأنهم أكثر الناس حفظا يقولون الأوقات أربعة الأوقات أربعة وقت للحفظ وهذا آخر الليل في الأسحار في الأسحار ووقت للقراءة وهذا في الأبكار ووقت للكتابة والتفهم وهذا في وقت الضحى ووقت للعرض والمراجعة وهذا في آخر والمذاكرة وهذا في آخر الليل هذه أربعة ذكرها علماء الحديث ذكرها علماء الحديث فهكذا ينبغي للإنسان آخر الليل نعم يكون فيه الهدوء ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لكن يا عباد الله هذا عند اللي ينامون في الليل واليوم ينامون في النهار ويقومون في الليل وهذه مصيبة عظيمة حتى نحن المتعلمين قد ابتلينا بكثير من هذا فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا مصيبة السهر بالليل مصيبة عظيمة بلي بها كثير من الناس فإذا كان ما ينام في الليل كيف يأتي النهار نشيط هذه مصيبة فلا بد أن ينام في الليل لأن كما يقول الأطباء في الجسم في العقل في المخ خلايا ما ترتاح إلا بنوم الليل مهما نمت من نوم في النهار لا يمكن أن تحصل لك الراحة التي تحصل لك بنوم الليل فإذا قرأت في هذا الوقت يكون الفكر نشيطا والذهن مقبلا قائما من نوم وحينئذ يكون الحفظ أسرع يكون الحفظ أسرع فينبغي لنا ألا يشغلنا عن هذا المال والأهل فإن النوم في الليل راحة جسمانية امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده نعم قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه فالسكن يا جماعة والسكن شوف لفظة تسكنون من السكون وكل ما دلت عليه كلمة سكن سكون هذا ما يتأتى إلا في الليل ما يتأتى إلا في الليل نعم يقول هل يجوز طرب العلم دون موافقة الوالدين ورضاهم نعم فيما يتعلق بالواجب عليه فيما يتعلق بالواجب عليه ما لا يتم دينه إلا به هذا واجب عليه لا يجب عليه فيهما الاستئذان إن منعه وقد سئل عن هذا لما محمد رحمه الله تعالى ورضي عنه فأجاب بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ سمعنا بالأمس ذمكم لشعر الغزل والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على كعب بن زهير لما أنشده قصيدة بنت سعاد. أولا في قصة بنت سعاد عند المحدثين كلام طويل عريض فأثبت العرش ثم منقش. نعم. يقول هل من كان يشرك الشرك الأكبر ويشهد بالشهادة فهل هذه الشهادة تنفعه؟ لا تنفعه. لا تنفعه. لأن هذا القول ينقضه الفعل فمن, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا وصوابا على سنة الله صلى الله عليه وسلم والقول هذا إذا كان ينقض الفعل ما ينفعه هذا الفعل نعم يقول فضيلة الشخ ما الفرق بين العقيدة والمنهج العقيدة والمنهج هذا كلام يكثر السؤال عنه والمراد بالعقيدة ما يعتقده الإنسان في الله جل وعلا بمعنى ما يجب له سبحانه من التوحيد بأنواعه وأما المنهج فالمراد به الطريقة التي يسير عليها التي يسير عليها وهي التي قال الله جل وعلا فيها في آخر سورة الأنعام وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون نعم يقول المبالغ في الأشعار بخلاف الواقع هل يعتبر من الكذب بخلاف الواقع نعم إذا أخبر وقال إن فلان كريم وهو بخيل هو كذاب نعم وهكذا قال عفيفه فاجر فهو كذاب وإذا قال شريف وهو خسيس فهو كذاب وهكذا فالشعر كلام كسائر الكلام نعم يقول بالنسبة للكلب المعلم هل طهارة لعابه طهارة مطلقة أو مخصص فيما يتعلق بالصيد كما قلنا لكم نعم هذا يسأل عن حديث الذي في المسند حديث الضرير الرجل الأعمى هل يجوز الدعاء بدعائه وما هي درجة أي الحديث أي أي يقول الـ الـ الـ أن ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فقال دعوه فأمره أن يتوضى وهذا الدعاء قال اللهم أني أسألك وأتوجه بالنبي كان محمد نبي نعم هذا توسل ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإن بدعائي وفي حياته كما بيّنه الأئمة رحمهم الله تعالى فليس فيه متعلق لمن أراد أن يخرجه على التوسل بالذوات وإنما المراد به هذا الذي ذكرنا وإذا قال بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم نعم هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟ إذا قلنا بهذا نعم نعم يقول لي صديقنا يعمل سائقا في إحدى الكليات المتخصصة بالقانون مع العلم أن هذا قانون وضعي ما حكم عمله؟ هو ما يشتغل في القانون هو يسوق وظيفته السياقة نعم. يقول فضيلة الشيخ أهل بلد بلدة يقيمون صلاة الجنازة جماعة داخل المقبرة غالبا مع وجود متسع بالمسجد فهل تصح الصلاة معهم؟ الصلاة في المقبرة. على من فاتته إنما هي لمن فاتته الصلاة على الجنازة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فقال دلوني على قبرها فجاء فصلى عليها عليه الصلاة والسلام أما الأصل فيها فأن تكون في الجبانة وهي أرض تكون قريبة من المقبرة يصلى على الموت فيها ثم ينقل منها إلى المقابر وإلا ففي المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على ابني بيضاء في المسجد وأما في المقابر بين القبور فهذا خلاف السنة يقول هل تصح الصلاة خلف من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأن السماوات والأرض خلقت من أجله لا لا إذا وصل إلى هذه الدرجة فحينئذ لا تصلي خلفه نعم ومن من جوده الدنيا وذرتها ومن علومه علم اللوح والقلم وهذا ما ماذا أبقى لله جل وعلا نعم ويحتجون في هذا بالأحاديث المكذوبة مثل لولاك لولاك ما خلقت ما خلقت الأفلاك أو خلقت الأفلاك وهذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق قاطبة صلوات الله وسلامه عليه وقد أغناه الله جل وعز عن مثل هذه الترهات نعم يقول هل المسافر قصر الصلاة إذا طال سفره؟ السفر على قسمين إما أن يطول وأنت لا تعلم متى تنقلب إلى أهلك تذهب إلى عمل ممكن أسبوع تأخر الأسبوعين ممكن يتم في خمسة وعشرين يوم ونحو ذلك فهذا لا بأس أن يقصر ما دام لا يعلم متى ينقلب إلى أهلك أما إذا كان يعلم فإذا جاوز الأربعة الأيام فإنه يتم خروجا من الخلاف نعم يقول هل إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو جاهل هل يعذر بجهله؟ هذه مسألة أخرى وقد كثر الكلام فيها وأنا أقول ارفعوها إلى من يسمع له أحسن مني نعم يقول هل تنتفي الإرادة الكونية أحيانا على الإنسان كيف هل تنتفي الإرادة الكونية أحيانا عن الإنسان الإنسان خلقه الله جل وعلا وهو متقلب بين إرادته الكونية والشرعية بين الثنتين لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى بحال متقلب بين هذا وهذا وأما الإرادة الكونية فلا يقال إنه يخرج عنها إذا خرج عنها يخرج إلى إرادة من؟ هذا غلط